استمع إلى الفقرة وأعدها ثم تأمل معناها طبخت أمي طعاما لذيذا وقالت لي الطعام جاهز غسلت يدي بدأت الطعام وقلت بسم الله بعد الطعام دعوت الله ثم شكرت أمي وقلت لها سلمت يداك وهي قالت لي بالعافية